ليلك سير صوت الزمن ضسيت كل الدنيا بوجه الحسن ايوه بسمي رتل صوت الزمن ضسيت كل الدنيا بوجه الحسن اوصفه تحمل اجمل معاني وجهه يفسر سبع المثاني في دروبي يضوي كم اماني زماني عن حب خيالي يرسم صور غالي ومن عيوني خار القمر رتل صوت الزمن دد كل الدنيا الوجه الحسن هاي وبش صوت الزمن دد كل, كل, كل الدنيا الوجه الحسن دنيانا تحكم له فوق همس الكرامة تعمل رداء لما يصل ثلج البرا اللي المساجد همس الدعاء يغنتوا الكف فينا النجم تتبسم دنيا من يبتسم يا اسمي رندي <تصفيق> صوتي سبع تجيب كل الدنيا حسن ايو اسمعي رقصي دزك كل الدنيا يا حسن بحكم ما نسينا الفتحات ضميري اكتب هواجس الساحل قديره تهاجر نوارس اسم المقدس عطر المجالس يخجل من انفاس عطر الورد اتعذب لو لحظه على افتعيل يا بسمه صوت السلام ضفت كل الدنيا وجه الحسن الصوت الصوت أيوة أيوة كل الدنيا وجه من عفافه علمه تبعدي اي مسافه شكرا حسن الضيافه شكرا يا محبوبي ما قصرت يا سلطان حسان شي عبدك سرير ايوه اسمي رتل صوت الزمان دشت كل الدنيا وجه الحسن ايوه اسمي رتل صوت الزمان دشت كل الدنيا وجه الحسن بالخدمه جاتك واقف بعمق كشان قودي يا مال وجودك علىت وجودي فقدت وجودك اصبح سجودي اسمك بين في طعم الشهد يا الواهب لروحي استمر بعالي صوت الزمن تذوب كل الدنيا لوجه الحسن ايو بسميلك ايو بسميلك سوت جسمه الدنيا والخير حسن يا قلب الحب والحب شعاره عرش الجنا ليطوف بمناره قلب الضريح حق قبه ومناره والما يحبك عمره خساره قلبي يشبح عبس بكنفته يا من علم حبك جنات عدن يا بسمير تقل صوت الزمن تشت كل الدنيا وحش الحسد غرام عيني تساقل. الفجر وحي شاف طالي وهديتك اجمل مشاعر يا من صاغ الباري حروفات ذهب اي ما عوفك للتالي دمي كذاب يا اسمعي صوتي فيك كل الدنيا وجه الحسن يا اسمعي صوتي فيك كل الدنيا وجه الحسن انا لنا حضرتك هود هود شعوري ابن محبتك لو حقداسه شعري رسنتك دمعه دعائي صارت خدمتك عفن اشوفكري بكل شغل واجي لك بحروفي مصحف غزال ايو بسمي رتل صوتي الزمان تسكت كل الدنيا تسكت كل الدنيا अच्छा uh -huh.